يا لو غالو يا سيدي الرمح بدر العشيه والاميره ظل امير والاميره ظل اميره علي موغره تهزها الدمشي ويضعونها تجف فت حبلال ومي دبل لا يتفونها دبل لا يتفونها صوت ما لح العبا لا وصلمتونها صوت ما لح العبا لا وصلمتونها والهوى يحرس خيمها وما قبل يسبونها ما قبل يسبونها تلا تظن جنب غريبه شيبت راس المصيح لا تظن جنيف ريش شيبت راسل طبخ الاخوات سفيره والاميره ظل اميره حتى لو قالوا حتى لو قالوا عرمه ساته <صدقا> حتى له عالم مسير على الوضع اللي عشيره غير الظلميه ايي والاميره ظل امه ايي الشمس تزعل واذا عل تمشي ويمه مشاه حتى قاع الوشح يبكي دم وياها بچي جمو فوق ظهر النوق سعدت والقمر حياها والقمر حياها فوق ظهر النوق سعدت والقمر حياها كنحجب رايل هود والنجم يرعاها والنجم يرعاها يصير ضعن الغيارا يا صيل القصر الاماح والمجيد ما عدها غير والأميرة تغى الأميرة حتى لو قالوا عشيرة وانا وانا الحسيني الرمح بدر العشيرة حتى لو قالوا تظل أميرة تمشي ويراس الكفل بلح بالمجتوفة بلح بالمجتوفة تمشي ويراس الكفل بلح بالمجتوفة ع الرمح واشتع الغير من وصل للكوفة من وصل للكوفة واي راس الكفل الحب المكتوفه ع الرمح وشته على الغيره من وصل للكوفه من وصل للكوفه <تصفيق> ابد ما فارق خدره ومثل ظله تشوفه ابد ما فارق خدر ومثل ظله تشوفه مقبض الرايه عليه طبعاتك فوفه طبعاتك <تصفيق> بلت اليوم لقي طوب <تشوف> ابو فاضل علاه <أيه> ابو <ضلت> الله اليوم القيامه طوب <تشوف> ابو فاضل علاه <أيه> تمشي للخطوه الاخيره والاميره ظل <تضل> اميره حتى لو قالوا رمح بدر العشير هلا هلا حتى لو يا وزير عطوه بدر العشير يا نيرضل امين يا نيرضل امين ايه متحاشط المصيف يا لخذت عباس يا لخذت مو تي عاشط المصيبه يا الفهد عباس هاي ام الخضر زين ابو الشرفن وماسه مو تي عاشط المصيبه يا الفهد عباس هاي ام الخضر زين ابو الشرفن وماسه لا تظن ما يكتظو قولا تدنق راسه لا تظن ما يكتظو لا تدنق راسه والله العطش تزينك ما تموت انفاسه ما تموت انفاسه ما تتجرفك ذليله والعقيل تظل عقيل حلا ما تتجرفك ذليله وهلا عقيل الظل عقيل وصلت هيل مسيره والاميره ظل اميره حتى لو قالها امير رب الاميره حتى لو غلا واشير حرم محتجر العاشير والامير رب الاميره والامير رب الاميره حتى لو غلا واشير صوتك صوتك حرم محتجر العاشير هلا هلا حتى لو غلا واشير والامير افضل امير ايه ما اصدد بالغريبة من العذب محرومة اجها مثل الجمار تفقى دل لو محشومة دل لو ما اصدد تيل غريب العادب محرومه عدها مثل ذمر تبقى دله لو محشومه ببحثي الماي بعطش بتعاني المظلومه ببحثي الماي بعطش بتعاني <تصفيق> شو ممكن نصر جنك مره تعلى الحومه مره تعلى الحومه ثابت ليهم حميه في كنا ورد الغاضري فتل بهم حمية سكن ورد الغاضرية صاحة بعين البصيرة والامير افضل اميرة حتى لوك لو على وعشيرة حرمو حجر العشيرة حتى لوك يا نبي فرمه الغيره وجعت انوارها فوقت اللي زينبيه ملحمه افكارها هلا ابو هل النشمي شيني زيانة بجربة الغيرة ودعت أنوارها فوقت المجزين بيما لحمت أفكارها وعلى شاط الصبر تلجى فلسفة إثارها كربة لو ليلة العاشر حوت كل أفكارها كربة لو ليلة العاشر حوت كل أفكارها زيانة ببعد المناية رسمة بكل خطوة آية انا ابو عدل منايا رسمت بكل خطوه اي ما يموت الحيضيره والاميره فالاميره حتى لو قالوا اسي على رمح بدر العاشق حتى لو قالوا